ينساك الحزن كلمات الشاعر عبدالله ابن مرهب طاحت الأوراق ينساك الحزن والنساك طاحت الأوراق ينساك الحزن والنساك اللي بصدري ما نساك ما لنا بظهد شوفي لك وزن لا تلو ما يوم فرق وجهك العروق عجف وصالك مزن انهمر لي دام برقي في سماك من يرد هموم صدك لغزن غير طيفك كل ما هبه غلاك طاحت الاوراق ينساك الحزن والنساك اللي بصدري ما نساك ما نبضه دون شوفي لك وزن لا تلومه يوم فرق وجاك ما لا تقدري وراسي متزن النوايا بيض ودروبك هلاك استرج روحي وجارا وبرزا يا معلقني على رجوالك طاحت الأوراق ساك الحزن والنساك اللي بصدري ما نساك ما لنا بضاه دون لك وزن لا تلو ماه يوم فرقه نوجاك لتهن يوم إنك أسراف ما ماتت وانا وش وشلي بلك وليتهن عن فرصة الحاسد وزن مير وانت ما نس ناس هواك طاحت الأوراق ينساك الحزن والنساك اللي بصدري ما نساك ما لنبضاه دون شوفي لك وزن لا تلومه يوم فرقه نوجهك لا تدور للكريم وما خزن ما تعين غير قلب ما نساك أنت جرحك جرح وفراقك حزن لعنبه قلب ملكته واقتفاه طاحت الاوراق ينساك الحزن والنساك اللي بصدري ما نساك ما مالنبضه دون شوفي لك وزن لا تلومه يوم فرق وجاك طاحت الاوراق ينساك الحزن والنساك اللي بصدري ما نساك ما لنبضاه دون شوفي لك وزن لا تلو ما يوم فرق وجه ملامح